فيه بالإقرار عليه لأن إقراره فيما يترتب عليه مال ما يقبل إقراره بثبوت نسب نعم نقبله وان قر بنسب قبل لأنه ليس بمال وينفق على الغلام الذي أقر بنسبه من بيت المال لأن إقرار السفيه بما يوجب المال غير مقبول لو قال أعطوا المرأة هذه كل شهر خمسمائة ريال نفقتل للولد هذا ولدي نقول نعم الولد ولدك لكن ما نعطي المرأة من مالك شيء لأن هذا إقرار منك غير معروف شرعا وإنما هو إقرار منك فقط فيمكن يكون حيلة فلا نعطيها نفقة للولد من مالك يعني نكون احفظ لماله منه واحرص عليه منه نعم وان طلق امرأته صح لان الحجر يحفظ المال والطلاق يوفره ولا يضيعه وان طلق امرأته صح لانه مجنون هو وانما سفيه من حيث المال المال لا قيمة له عنده، المال يضيع في الحلال والحرام، المال يشتري مثلا ما قيمته عشرة بخمسين، وسفيه، لكن إذا طلق زوجته الطلاق حكم شرعي مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، نواخذه بطلاق زوجته، لما قال لان الطلاق لا يترتب عليه مال هو الحجر عليه لمصلحه المال والطلاق ما يرتب عليه مال بل يوفر المال لانه حينما كان هو زوجته ينفق عليهما من مال السفيه بالشهر مثلا الف ريال لانه هو زوجته طلق الزوجه بقي وحده توفر المال بدل ما ننفق عليه ألف ريال ننفق عليها خمسمائة ريال فالطلاق ما يضيع المال وإنما يوفره فيواخذ بإقراره بالطلاق فإن خالع جاز لأنه إذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال أولى ولا تدفع المرأة إليه المال فإن فعلت لم يصح القبض ولم تبرء منه إلا بالدفع إلى وليه وإن تلف كان من ضمانها فإن خالع جاز الرجل بالمسألة الأولى تنازع هو وزوجته وطلقها ينفذ الطلاق؟ نعم ينفذ دام عقله ما في شيء إنما سفيه من حيث المال فالطلاق ينفذ صورة اخرى المرأة اطمنت من هذا السفيح وقالت يا اخي خالعني اعطيك عوض اطلقني استريح منك فقال لا بأس اعطيني خمسة الاف وطلقكي قالت لك هذا قال انت طالق على خمسة الاف اعطته الخمسة الالاف على انها طلقت الطلاق يقع ولكن الخمسة هذه التي سلمته غير معتبرة يجب أن تسلم المال لمن؟ لوليه لأنه ما يسلم مال يضيع المال ولذا قال فإن خال عجاز لأنه إذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال اولى لأنه إذا جاز أنه يطلق بلا شيء ثم أطلق على خمسة ألاف أو عشرة ألاف أو أكثر أو أقل هذا من باب أو لا يجوز لأن هذا فيه عوض ولا تدفع المرأة المال إليه لأنه سفيه إذا قال لها مثلا عطين خمسة ألاف وطلق كي. قالت أنا قبلت قال انت طالق ما تسلمها الخمسة تقول هات وليك سلمها الخمسة إذا سلمته الخمسة وخرج وضيعها فتكون من ضمان من؟ من ضمان المرأة قال للمرأة أعطيت الرجل مال وهو غير أهل لاستلام المال فانت المفرطة هات خمسة أخرى سلميها للوليين ولا تدفع المرأة المال إليه فإن فعلت لم يصح القبض الطلاق واقع وإنما القبض غير صحيح ما قبض شيء السفيه سفيه ولم تبرأ منه يقال لها أعطي وليه خمسة ألاف اللي اتفقتم عليه تقول أنا سلمت الرجل عندي في الليل وسلمته خمسة ألاف هو أنه سلم من المرأة خمسة ألاف نقول كل هذا ما قيمه لأنه ما يصح أن تدفعي له ولا ريال واحد مدام سفيه أعطي وليه ولم تبرع منه إلا بالدفع إلى وليه وإن تلف كان من ضمانها إذا مثلا اتفقت يوه على خمسة ألاف وقالت خذ هذه الخمسة ألاف سلمها لوليك خذ الخمسة سلمها لوليك فخرج مع الباب وضيعها فهل تبرع المرأة؟ لا. يقول سلمي أنت للولي. أنت العاقل سلمي للعاقل لا تسلمي للسفيه لأن تسليمك للسفيه لا قيمة له. أنت المفرط حينما سلمتي الخمسة الآلاف والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هل ما يفعله بعض الناس الآن من الاصطفاف لتقبيل الحجر الأسود حتى بدون طواف هل عملهم ذلك صحيح أرجو توجيه نصيحة لأن الكثير يفوتهم سنة تقبيل الحجر في طوافهم نتيجة هذا الزحام الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طاف بالكعبة بدا عليه الصلاة والسلام بتقبيل الحجر الاسود او استلامه وتقبيل اليد او استلامه بمحجن وتقبيل المحجن او الاشاره اليه ولما انهى طوافه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خلف المقام وعاد الى الحجر وقبله ثم خرج الى الصفاء قال كثير من العلماء تقبيل الحجر الاسود يشرع للطائف غير الطائف لا وما يفعله كثير من الاخوه الان في تقبيل الحجر الاسود بعد سلام الامام او اثناء السلام هذا خطا وجهل وتلاعب من الشيطان بهم لي عليهم صلاتهم الكثير منهم يفزع حينما يقول الامام اس حينما ينطق بالسين يفزع كانه مغير على عدو ويقبل الحجر الأسود والإمام ما انتهى من صلاته وما سلم إلى الآن هذا تلاعب من الشيطان يتلاعب بهم ليفوت عليهم الصلاة ليبطل صلاتهم فما أنت جئت للصلاة والصلاة ركن من أركان الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة وهي أهم أركان الإسلام بعد شهادة لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله يضيعها لاجل تقبيل الحجر الأسود تقبيل الحجر الأسود سنة من السنة سنة إذا لم يكن فيه مضايقه ولا إتعاب للآخرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إنك رجل جلد قوي فلا تضايق ولا ت... تزاحم على الحجر إن وجدت فرجه والا فمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعض النساء تزاحم الرجال وترص الرجال ويرصونها الرجال لاجل تقبل الحجر الأسود وبعض الرجال يزاحم إخوانه المسلمين ويضايقهم ويتكي عليهم ويرهقهم وربما يخرج الشيخ الكبير والشاهب ونحوه مريض من هذا الرص من أجل تقبيل الحجر الأسود لما هذا هذا كله تلاعب من الشيطان العبادات لها روح ولها معنى سنة ما يصح نبطا فيها الصلاة يعني حافظ على صلاتك ولا تقبل الحجر الأسود في عمرك كله ما عليك وربما إذا تركته احتسابا خشية المزاحمة والأذى توجر أكثر مما يقبله هذا الذي يقبله ويبطل صلاته هذا خسران تشاهدون ونشاهد يغيرون على الحجر الأسود والإمام ما كمل السلام هذا جهل وظلال هذا من فعل الشيطان بهم يستدرج الشيطان العباد بالشيء الذي يرى أنه يدرك منهم مثل الذي يسابق الإمام في الركوع والسجود هو يخرج قبل الإمام ماذا يستفيد من هذا إلا ابطال صلاته لأن الشيطان اللعين كما قال ابن القيم رحمه الله يأتي إلى قلب العبد فيشمه ينظر كيف يميل ميله يسوقه معه الرجل مثلا مهما قيل له تاخر عن الصلاه ما يتاخر وربما ما يؤذن الا وهو في المسجد ويرى انه لو اذن وهو خارج المسجد انه مقصر ثم اذا جاء الى الصف الاول وخلف الامام وكذا بدا يسابق الامام هذا خطا او من حرصه على تقبيل الحجر الاسود إذا قال الامام السلام قبل يكلم فقال يركض كانه مغير على عدو ليجل يقبل الحجر الاسود هذا يضحك منه الشيطان لانه يتلاعب بالعباد فيسره ان يجهله الى هذا الحد من الجهل يضيع الصلاه من اجل تقبيل الحجر الاسود فعلينا ايها الاخوه ان ننتبه لهذا وان ننبه من نستطيع تنبيهه أن هذا جهل الغارة على الحجر الأسود بعد السلام أو ما أثناء السلام ما له أصل ما ثبت ولا ورد عن السلف الصالح رحمة الله عليهم وإنما هذا من تلاعب الشيطان بالعباد مسابقة الإمام كذلك أمور كثيرة تحصل مخالفات مضاره بالعبد تضر في دينه ويرى أنه مجتهد يرى أنه ظافر ما دام أنه قبل الحجر الأسود قبل سلم الإمام ضيع صلاته فريضه ضيعها وقبل الحجر الأسود يأثم بهذا أن تقبيل الحجر الأسود سنة إذا لم يترتب عليه محظور الذي يعرك الناس أمامه ويضايقهم ويركب على هذا ويزحم هذا ويدفع هذا يقبل الحجر الأسود هذا آثم آثم. لأن هذا المسلمين ما يجوز ما يجوز تؤذيه بشيء حرام عليك فتؤذيه لأجل تأتي بسنة لا يا أخي علينا أن نتنبه وننبه ما يكفي أن يتنبه الإنسان بنفسه ينبه ما استطاع أن هذا الفعل لا يجوز ولا يليق بالمسلم يبطل صلاته من أجل أن يقبل الحجر الأسود الذي يسلم قبل الإمام صلاة باطلة وهذا ليس عن سهو يقال يعيد السلام بعد يعني المسلم إذا سهى أو سمع صوت من بعد أو كذا وتوقع أن الإمام سلم ثم سلم هو عن جهل أو عن غفلة أو كذا فنقول له سلم بعد الإمام مرة أخرى وصلاتك صحيحة لكن هذا متعمد يتحرى بس يقول الإمام أس يغير على الحجر الأسود لا ما هذا هذه يضحك منها الشيطان يسره أن يصل بالناس إلى هذا الحد في تفويت الصلاة وكذلك الذي يسابق الإمام يركع قبله ويسجد قبله والصلاة باطله يقول الصحابي رضي الله عنه لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت ما صليت وحدك تحصل على درجة واحدة ولا حصلت خلف الإمام تحصل على 27 درجة أو 25 درجة لا هذا ولا هذا ما حصل شيء اخطاء فاحشه يقع فيها بعض الناس على سبيل ما هو على سبيل الخطا الان يعني كمسابقه ومنافسه يرى انه ظفر بشيء عظيم وهو ابطل صلاته يقول السائل هل الذي كان جالس في الحرم ثم ذهب ليتوضأ هل عليه صلاه تحية المسجد ولو في وقت النهي يحسن اذا خرج من المسجد لامر من الامور ثم عاد فيصلي ركعتين ان كان قاعد متوضأ فينوي بصلاته هذه سنة الوضوء وتحية المسجد وإن كان المؤذن قد أذن وفيه راتبة مثل راتبة الظهر أو راتبة الفجر التي قبل الصلاة فينوي بها الراتبة وينوي بها تحية المسجد وينوي بها سنة الوضوء وتحصل له الثلاث بركعتين والحمد لله يقول السائل سؤال في باب الدين ما معنى قولنا إن كان للمدين حق وله شاهد وأبى أن يحلف لم يجوز أن يحلف الغرماء مع التمثيل واضح هذا وسبق التمثيل في وقته قلنا المدين له مال على زيد من الناس زيد أنكر المال المدين عنده شاهد واحد المدين عنده شاهد واحد تقدم للقاضي بطلب إثبات حقه المدين قال له القاضي شاهداك قال عندي واحد قال احضره فحضر الشاهد فشهد ان للمدين عند فلان الف ريال مثلا قيل للمدين أحضر شاهد ثاني قال ما عندي إلا واحد قيل له احلف قال الحلف صعب ما أحب اني أحلف علشان دراهم ورفض أن يحلف لو حلف أخذ الألف الألف لمن يكون للغرماء لو قال الغرماء نحن نحلف لأن الشاهد هذا ثقة فنحلف إننا لفوا للفلان المدين ألف ريال عند هذا الرجل لأنهم هم المستفيدين يأخذون المبلغ لأجل يتحاصونه ما يحلف الغرماء لأن الغرماء مالهم، ما يدرون وإن كان المال سيعون إليهم فلا يطلب منهم يمين إنما اليمين من صاحب الحق الذي له الحق لم يحلف الغرماء يقول اشترى سلعه باكثر من ثمنها المعتاد لاجل التقسيط فهل يصح التعامل؟ الجواب نعم يصح انه اذا اشتراها بقيمة على ان يدفع من قيمتها كذا والباقي مقسط على الاشهر فهذا صحيح اذا لم يكن فيه اضرار بالمشتري يجب على البائع ان لا يستغل حاجه اخيه المسلم ف يكون المرء ما يجد من يبيع عليه بالاجل مثلا ثم ياتي هذا الجشع ويبيع عليه بالاجل باضعاف مضاعفه القيمه هذا ما يجوز لانه استغل حاجه اخيه المسلم فاضر به يقول السائل هل إذا كانت الشات هل إذا كانت الشات جمع أي ليس لها قرون هل تجزئ في الفدية نعم تجزي الشات الجما إذا لم يكن لها قرون خلقة فتجزي والكراهيه في من في التي انكسر قرنها أو قلع يقول رجل باع قطعة أرض بعشرة آلاف ريال وطلب من المشتري أن يكتب له سند بعشرين ألف ريال وكتب له خالص في السند هل يجوز الشهادة على ذلك علما باني عندي خبر عن قيمة الأرض الحقيقية لا ما يجوز لك أن تشهد بهذا ولا يجوز الكذب لأن هذا من الكذب يقول مثلا اشتراها بعشرة ألاف ويقول اكتبها اكتب السند بعشرين ألف هذا الكذب له نتائج سيئة لأنه إما أن يغرر بأحد يشركه في الأرض ويقول هذه الأرض اشتريتها بعشرين تشاركني فيها أو يبيعها على شخص آخر ويقول هذه اشتريتها بعشرين تبيعها تشتريها مني بواحد وعشرين ألف يقول نعم بينما هم مشترات بعشرة لا يجوز مثل هذا واذا علم الشاهد الحقيقة فلا يجوز له ان يشهد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر على الشاهد ان يشهد على الحقيقة لا على الكذب يقول السائل هل اذا اشتريت سيارة من شخص قد اخذها واشتراها من الربا هل علي اثم وانا اعلم بذلك ما عليك انت اذا اشتريتها شرا صحيح هي بيده وملكه واشتريتها انت شرا صحيح فلا عليك من مدخلها ما يلزمك ان تسأل ولا أن تتثبت إلا إن كنت تعلم أن الرجل سرقها أو أخذها بغير حق ونحو ذلك فلا يجوز لك أن تقدم عليها لكن لا تدري أمرها أو معاملتها فيها شيء مما لا يجوز مثلا ما يلزمك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرى الآصع من الشعير من اليهودي وما سأله من أين جاءته هل واخذها ربا هل وزرعها؟ زرعها هل هو بها من أحد لا مال بين يد يهودي أو نصراني أو مسلم مرابي أو نحو ذلك وأردت أن تشتريه تشتريه ولا حرج عليك لا حرج عليك في هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين